أَلِفْ لَنَا نَرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسان قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عزو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويب الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها, كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 اقتلوا يوسف وفرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة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 قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن كله الذئب ونحن عصبة إن إذا لفاصلون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غياب الجبر وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشائيا بكون قالوا يا أبناء أبنا نستبق وتركنا يوسف عند متابنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بثمن كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصفر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا ظلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بيهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها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 وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه النواة من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأه الآيات ليسجننه حتى حين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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتؤيّله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون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 يا صاحبا السجن أرباظ متفرقون خير أمي الله فخير أمي الله الواحد الطاهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهمها سميتهمها الله بها من سلطان إن الحق إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون